وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه لله القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.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 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 I'm uh a -huh.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 وَكَذَانِكَ نَجِزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل أطلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراء النهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ نِتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآلَيْهِ تم من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا لا أرسلت إليا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كل متربي صُن فَتَرَبصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى